ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد بكتاب فصلناه على علم هدى يؤمنون هل يوم 119. هل ينظرون إلا تأويله 110. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا يوم يأتي تأويله يقول رجاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ارْخَصُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ارْخَصُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثم مستوى على العرش يغشي الليل النهار <تصفيق> إن ربكم وعه الذي خلق السماء يُسِلُّ اللَّيْلَ نَهَارًا يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ يُسِلُّ اللَّيْلَ نَهَارًا يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ هو الخالق والقد تابرك الله رب العالمين اذهب ركن رب العالمين اذن ربكم تضرعا وخفيا انا ربك تضرعا لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا, خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين ان رحمه الله قريب من وَهُوَالَّذِييُرْسِلُ الذي بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اللَّهُ الَّذِي يُؤْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ مِن يَتِم فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ فذللكَ نخرج الموت علىكذكررون فذللك